أفلا تتذكرون تدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة من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 خَفِيَ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَقَالُوا إِذَا ضَلَّ الْمَاءُ فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُم بِالْقَائِرَةِ رَبِّهِمْ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ألو ترى إذي المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون وَلَ شِئَّا ل آتَنَا كُ نَفْسهُ دلَ وَلَ حَبق القَوْلُ مني لأملأن جهنم مِن لَ أَملَ أَنَّ جَهًَا النَّ مَ مِنَ الجَّةِ وَنَّ سِأَجَمَعين فَذكُ بِماَا نَسثُم لِنْق فَكُمْ هَذَا إِنْ نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ لا لَا يَسْتَكْبِرُونَ تَجَافَ جُنُوبُ معن النَّضَاجِ عَ يَدَعنَ رَبَّهُم خَوْفَ وَطَمَع وََمِ مار وَزَقُناَهُمْ يفِقُون فَلَا تَعلملَمُوا نَفْسَُّا أُخْفِيَ لَهُم مِن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 نَارُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَنَّ الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمْ نَارٌ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابًا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوكُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدَنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون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 صَدَرُوا وَكانوا بياتنا يوقون إِ ربَّكَهُ يَغْسِل بَنَهُ مَومَ القياامَةٍ فيِي م كانوا فِيه يَاخَْلِفون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 فننسوك الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنتم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 või ruht.